يا باب يا باب يا باب ادرخت بي يا باب ادرخت بي مالا شو هذا اليوم يا بدر اطلب اجازه واختفي من هالسماء قاهشع وبنور ضوا ضوى ياجل مظلمه ما الك هالليله داعي غب نورك اكتم كافي نور الهادي كافي طلعتك مو بادر استجيب بادر بالمغيب لا تستعرض هذا اليوم ما عليك أي نصيب ما عليك أي نصيب يا بادر استجيب قا لع وش تبي يا بادر استجيب قا لع وش تبي قا لعلشوا هذا اليوم شاعروا يا بدر هذا محمد هذا نور الله البديع هذا لجل البار سوا كون الكون الوسيع للقاها في مهاجنة ما نفخ رب الجميع للقاها ما تركب كوكبك واصبح رفيع عبارنا برا كلها هذا الورا كل ذره في هذا الكون في حب بدرى في حب بدرى يا بدرت بي و على يا بدرت بي و على عشْت بي و على شو هذا اليوم شاع نور النبي شاع نور هي بدر لو بشعاعك تزهد ديان وسهول دارك اللي ما هو عادي جاوز اليوم الرسول طه ما قوى الاماكن واكتفون عد القبول طه من قبل الأماكن ضوا يا بدر العقل ما خدوا من الرسل نواك العقل والأمة يحق لها بي كل يوم تحتفل كل يوم تحتفل يا بدر اشتبه قال يا وشتبه يا بدر اشتبه قال على شو شاع نور النبي شاع نور النبي يلا يلي تحب طه حي العيون الحفيل ذكره حي الليل ذكره علموا الناس المثول القيم ويا المبادئ جسدت فيها الرجول والكمال الغير طه يا بشر ما يكتمل مجموع القيم هذه الأمة ضم ومس بفضل بين الناس ناريع لا علم ناريع لا علم <تصفيق> يا باد رحت بي قا لي عوشت يا باد بي قا لي عوشت هذا اليوم شاعر يلا من فوق المنابر نذكر اسمه ونفتخر يلا من عالالمعابد نصدح بذكره الطهار يلا بيه نحلي يلا الله كلنا ثرنا والشعار ما له عذر اللي تخلف ما له اللي لا عذار ميلاد الشفيع فرحه للجميع يلا نبدل له اليوم كل ما نستطيع كل ما نستطيع يا بدر تحت بي قال يا يا بدر تحت بي قال يا مشتبي قال على شو هذا اليوم شاحن نور النبي شاع نور